فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَظَبُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ الله خَيْرٌ مِنَ الله وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير من الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ونفس المعنى الأول لكنه بصيغة المضارع يعني حتى في الآن وفي المستقبل. يعني كل شيء يدلنا دائما على أن الله هو أهله ما في السماوات وما في الأرض وعلى أنه الملك الملك لكل شيء في الدنيا والآخرة. القدوس الذي يستحق أي التنزيه من كل نقص العزيز الغالب الذي لا يغلب الحكيم الذي كل أفعاله حكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميين كلمة تطلق ويراد بها العرب لأنهم كانوا أميين يعني ما كانوا يعرفوا القراءة والكتابة كانوا لا يعرفوا القراءة والكتابة عطلا هي نسبة إلى امه محمد أمي كلمة أمي منزوب منزوبة إلى, إيش؟ إلى أمة أمة محمد كانها فقالوا كانوا لا يعرفون القراءه والكتابة فقال لهم اميين فالله ارسل يعني بعث في هؤلاء الاميين رسول منهم يعني واحد منهم يعني امي يتلو عليهم اياته فكان بيتلو عليهم ايات الله يعني ايه الكتاب فالمفروض يعني في هذا الشيء كونهم اميين وكان الرسول امي انهم ويجي يتلو عليهم ايات ما يمكن اجي يفعلها إلا و... يعني ايه ما يمكن يفعلها واحد امي يعني ولا يتبس في يعرفوا ان هذا شيء من عند الله ما يمكن يقولون يتعلم والله ما بفرفه ولا انهم يقولوا ما بلا تعلم من كتاب ثاني ولا لا ما لأن ما, إيه؟ ما بيقرأ ولا يكتب وكذلك هذه حاله امي في امين هذا من جهة اذا يعني فيه دلاله فيه دلاله على إيه؟ على صدق هذا النبي حين يجي النبي ويتلي عليهم آيات في حتى يعني لا لاحظوا كان بيقول ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ويدرب الحروف ما عن ما قت علّم وراقد قرا الحروف الجاية ويعرف هذه الأشياء يعني إن هذا الشيء يعني ايه هذا بيجو في يعني مناسب لكم تعرفوا إن هذا رسول من عند الله وأن هذا اللي بيجيب الشيء من عند الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم قال ويزكيهم يعني بيدلهم على كل يعني كل خير كل الاخفال الحسن هذه بيزكيهم هي يرتطيرها كأنه بيطهرهم من كل الأخلاق الرديعة بيطهرهم ويعني يعني بييرجيهم ويجعل فيهم كل الأخلاق الحسنة وهو رسول منهم يعني واحد منهم نعم هو يعني أولاً منهم يعني إنه واحد منهم ايضا هو يعني أمي كذلك. كونة كونة يعني كان يعني منهم يعني يقول منهم يعني هو أمي كذلك. لا زار منهم ايضا فيه نعمات لهم الجل يعني حين يبعث واحد منهم بيجوا فيه كبيرة لم له وعرفوه. قادرين على إيش التفاهم فيما بينهم وسهل يعني التعامل فيما بينهم. يعني كل هذا يعني أن أسب... يعني السبب المفروض كل هذا الأمر هو سبب للهدايه يخليهم يتمفقوا أكثر من الله ومن أمة الثانيه ولا لو كان واحد آيش متعلم كان يعني عبا يقولوا ممكن كذا ويمكن لكن ماذا امام عنه وش يقولوا قال إذن قال يثلو عليهم آياته ويزكيهم يزكيهم يعني بيدلهم على الأخلاق الحسنة التذكيه هي التطهير يطهرهم من كل يعني من كل الآيش العيوب يعني بيعلمهم الأشياء الحسنة ما لا يعلم الله على كل خير ويعلمهم الكتابة والحكمة بيعلم الكتاب كتاب الله هذه فيها الخير الكثير والحكمة يعني ما يعني إيش يعني يعني ال السنة مسنة ولا تفسير الكتاب ولا يعني ما جاء به النبي يعني ولا إيش كل شيء فيه مسرحها له إنه يقول أصل الحكمة ثمرة الحكمة يعني أنت تضع الأشياء في أماكنها. يعني في كأن الرسول بيعلمك كيف كيف تسلك الطريق الصحيح وكيف كنت تتعامل مع الأشياء يعني بيعلك بصبغ إنسان قادر على أن يكون حكيم كأنه إن ما نلتم بهذا الشرع يكون حكيم فبيعلم الحكمة فلذا قد يطلبوا عليه يعلمهم الكتاب يعني كتاب الله والحكمة يعني القوانين الذي يتعلموا إيش يعني إيش بيجيبها من لهم وتعليمه لهم جالسة لهم يعلمهم كيف يتعاملوا مع الأشياء ويستطيعوا يتأخذوا للأشياء التصرف المناسب هذا يعني بتعليمهم الشريعة قالوا ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل قبلوا في ضلال مبين قالوا وإن كانوا معناها وإنهم كانوا يقول إنهم هنا يعني وإنهم كانوا قبل قبل جيء في ضلال مبين يأكد الله هذا الأمر لكن عندما جاء علمهم يعني إيش ورفع إلا على ونفعهم نفع كبير اذا بعث بالأميين قال رسولا منهم وآخرين منهم قالوا بعث في اخرين يعني آخرين معطف على الأميين بعث في أميين يعني 跑 في عهده وفي آخرين يعني إنه رسول لمن كان في عصره ولمن كان بعدهم وفي آخرين يعني بعث الله في آخرين منهم يقول منهم يعني كان من الأميين هؤلاء من العرب بعضهم بيفسر آخرين أنهم بالعجم لكن قولها منهم يرجح أنهم من العرب قال إذن بعث الله النبي محمد في الأميين وفي آخرين يعني لما يلعقوا بهم يعني وآخرين بها يعني في إشارة أن الرسول لمن كان في زمنه ولمن سياتي بعد حتى إلى آج الأوم القيامة فلذا كان آخر الأج الأنبياء وآخرين منهم لا لا بعث فيهم ما هو كذو الناس كافة. يعني انه بعد فيهم يعني كان فيه يعني الحين نقول بعد في النبي الأميين الموجودين في وقته وفي أش وفي الآخرين يعني كان فيها هدلة على أن فيه خير للناس للعرب هني بعد فيهم سو يعني سواء كانوا في عهده أو بعد بعد يعني عهد رسول الله الناس جميع. ما الرسالة في الواقع هو رسول إلى الناس بل إلى الإنس والجن قال. وآخرين منهم لما يلحقو بهم لما يلحقو يعني ما قدر حقوه بيقول لما التوّجع ما قد جايو عاد نباي يعني تفيد نباي يلحقو بهم نباي يوم ونباي يلحقو لما يلحقو بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله هذا بنالكم كأنه بينبهنا إلى أن أنعم الله على على العرب الأولين والآخرين الحين يقول وهو العزيز يعني انه يعني يعني ب بيمكن هذا الدين ولا يمكن يغلب وحين يقول الحكيم يعني انه في تصرفاته وفي أفعال حكمة ومن ضمنها اختيار هذا الشخص بين هؤلاء الناس ان في حكمة يعني يعني ما هو ما هو عشوائي فلذلك قال بعد ذلك فضل الله يؤتي من يشاء لانهم كان يستنكروا اليهود والنصارى استنكروا يعني كانهم اليهود منتظرين انه باجي نبي وبيبشروا به وكذلك النصارى لكن ارادوا ان يكون ذلك منهم النبي فلما كان من العرب كفروا ورفضوا عليه ان يتبعوه فقال هذا فضل الله يعني النبوه هي فضل من الله يعطيه قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما هو بيتكم حتى تقولوا لا ضروري من يكون من اليهود ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني فضل عظيم يعطيه ايش ويريد يعطي من اي من اراد <تصفيق> الله واذا كان فيه الفضل حين قلنا ذلك فضل الله أنه فضل كثير. ان فضل كبير فقلنا لكم ان هذا فيه نعمه اولا الرسول الله ثانيا للعرب كانه قال بعث الاميين يعني هذا العرب ذي كانوا في وقته وفي من ايش وفي وفي آخرين يعني وذي بعده بعث فيهم يعني بعث واحد منهم ما قال بعث إلهم؟ أما البعث هو للناس جمعه، هو الرسول إلى ال حتى قلنا إلى الإنس ورجل، لكن حين يبعث فيهم يعني يكون منهم فو فخر يعني وفي شرف للناس في عهد رسول الله وفيه ما بعد. ذكر بأنه هو ذكر الله ولتؤمن. يعني إن يعني إن فيه فضل كبير. فلذا قال ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، وفضل الله يعني حاجة إيش؟ يعني أعظمها إذن حين يقول والله ذو الفضل العظيم. يعني فاحب بالفضل العظيم في إيش؟ فلذا وهذا أيضا كان في إشارة إن هذا من إيش؟ من أفضله ومن هذا نعمة كبيرة وفضل كبير إنه يبعث في الأميين هذا الرسول هي في الواقع نعمة كبيرة كبيرة للعرب وإن لكم لو ما لو كان الإيش؟ يعني بكثير من من ال العيام ما منع من الدخول في الدين إلا حين من العرب.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 قال الذين حملوا التوراة ولما على اليهود كان قد ايش ما بيعملوا ما بالله بي... يتعلموا واجروا التوراة ولا بيعملوا بها بل بالعكس يروح لهم على أهوائهم وذي ذا بده حدا لهم لحكم على هذه رغباته يدفع مال فما حم... يعني ايه قد عرفوا وتعلموا التوراة حمل التوراة يعني عرفوها وتعلموها ومع ذلك ما بيطبقوها فقال هذا يعني هؤلاء يعني في الواقع هم اخف من الجهار من الجهال قال هم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال كمثل الحمار مثل الحمار قال الحين يجي فوقه مدري كم كتب كتب مدري كم ولا بفهم منها حاجة ولا بيستفيد منها حاجة ما بلا بيتعب في حملها قال هذول علمها اليهود هذيل قال يعني تعبوا الحمال حمل التوراة يعني تعبوا في يعني في دراستها وفي فهمها وكذا ورجع ايش ولا يعملوا بها ما بالله حملوا منفسهم. قال ايش جاءهم مثل الحمير وكأنك تمثل بل حمارة دي يعني يمثل بها للخصة والغباء وال يعني والبلادة بجعلوها الرمز ما خملوا عن التكليف بها لا خملوا التوراة ان في الواقع ما هم كله لكن كأنها اراجحين ايش يعني انك دو محملة دي عرفها يعني انما <تصفيق> تمام املو يعني انها مثلا اللي جالت عليها معهم يقولوا فهموها ودرو <تصفيق> هذا تحمل رجع ثم لم يحملوها <يضرب> يعني ثم لم يقوموا <تصفيق> بها بها يعني اجي هو حمل التوراة يعني ان هذه يعني تمكنوا منها يعني ان الله أنزل التوراة عليهم وجعلهم يعني سهل الطرق لهم يفهموها ويعرفوها في يتحملوها يعني هي تحملوها لكن ما حملوها حتى الحمل يعني ما عملوا بها حمل التوراة ثم لم يحملوها كم كل يفوه بها كل بها إن حمل التوراة يعني كأن إن بيتعبوا, بيتعبوا ويتعبوا ويتعبوا. يعني تمام ها هاي حمل هذه يدري ويقدر الله عليه ويعلي يفهم ويدري ويقدر في هذا حمل التوراة يعني حين امراد بحمل التوراة يعني عرف التوراة هذا المعنى الاصل حمل التوراة يعني عرف التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بما فيها هذا التورا عرف حمل التوراة يعني عرفهم الله التوراة هم بحثوا وتفهموا لكن عفي معنى انهم بيتعبوا وفشل ويجدوا في هذا الامر ويرجع ما يحملوه يعني ما بيستفيدوا منه مثل ما قال سيدنا الاحمر كمثل الحمار يحمل اسفاره بيحملوا فوق مدريكا مكتب ولا بيستفيد منها أي فائدة ما بيجي منها لا تعب فقال علماء اليهود هؤلاء ما جالهم الا إلا إيش يعني التعب من إيش من معرفة التوراه لأنهم ما طبقوا شيء منها فالواقع يعني هذا بالنسبة لضياع مجهودهم عبقي أيضا عدل إيش العقاب بيجي اشد مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثال الحمار يحمل الاسفار بس امم ولا علامه دعوه دعاتايس يحمل التوراة من هذيح يتحملوا مسؤوليه التوراة العلماء هذيك الحملوها هذيك قلنا حملو يعني حملوا مسؤوليتها من هذي حملوا مسؤوليتها أذي حملوا يعني أذي عرفوها هذا اللي ما بلا قوس فيها معنى إنهم يعني لأن في الواقع عرفواه مشجع، وتعب، فيجو هذا المعنى يعني في الحمار يتعب بيتعب يحمل أسفارة، يتعب ولا بيجي فائدة. إن الله أنعم عليهم يعني، أنعم الله عليهم وفقوا قبل هذا ودلهم عليهم ونزل عليهم تحمل. قال الله حني الأمانة. قال في الآية هذه أرضنا أمتنا على السماء ثلاث فابينا يحملها أمين يحملنا وحملها الإنسان يعني كان حملهم هذا الشيء وعرفهم. هذا قال. أسفارة كيف معناه أسفارة؟ أسفارة جم سافر والسفر والكتاب. كيف التسمية؟ بيقول كذا بيسمى سافر بيقول الأسفارة عجلة الإنجيل بيسمى أسفار كلها. كانت مثلا الحمار يحمل أسفارة. بعث مثلا القوم الذين كذبوا بآية الله يعني يقول ما يعني أي أسوأ هذا الـ الـ الوصف. إن الإنسان يكون محا... كنز ثمين ولا يستفيد منه ما بلا يتعب فيه كنز ثمين ونعمة كبيرة ولا يجيل منها أي فائدة يعني قال ما أسوأ وصفم هذا حين يجيل منه نعمة التوراة ولا يستفيد منها ولا يطبقها قال يشبئت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قلنا عد فيها أيضا نحن ننتبه إن إحنا هذا الحين الحين ما نعرف لا الحين ما نعرف يعني كتاب الله كم أنا كتاب الله بين أيدينا وبنراه يعني متمكنين منه وصحيح ما في أي تعريف ويعني إيش ورجع ونعرف أحكام كثيرة ومع ذلك نخالف حين نخالف جاء بنا مثلهم مثل ماذا إيش اليهود أبي يعني أذي عصي الله، هن جوا خصوصا يعرف الإنسان هذه معصية، ورجع ولا يعمل هذا، قلت وإحنا من ذلذة، أذي قالنا بذو يعني كتاب الله وراء ظهورهم، فالواضح إحنا ب يعني الذي يفعل هذا ذاكنا بكتاب الله، أي واحد من المسلمين بيعصي ربي، بي يعني في معاصي وبيدرنها حرام وأن الله قد حرمها فيجوا مثل اليهود، وش معنى حملوا ترى فلم يحمل يعني ما عملوا بما ما فيها، قلت عارفه، وإحنا إحنا نعرف أشياء محرمة. ونقدم عليها ونقدم إحنا مسلم ما هو ذمهم الله أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وش يعني نبذوا ما بل ما عد عملهم ما فيه فالمسلم نفس الكلام يعني ما إحنا بعيدين إذا ما أتقينا الله وعملنا بما جاء به الله ما إحنا يعني الأوصافة ذي فيهم بقي فينا تماما يعني ما بل نشتي نعرف الأوصاف أننا بنذمها جدا حين نسمعها في اليهود هندل أننا بنتعرض لهذه الأوصاف إذا ما رأينا نحنا نرجع ونحنا نعمل بإيش في عملنا؟ قال. قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله نعم مثلا هنا نحنا قلنا حمل التوراة ثم لم يحملوها يعني ما عملوا بما فيها من ضمنها إيش؟ إنهم ما عملوا يعني ما فيها رنا في التوراة يعني تبشير بالنبي محمد وذكر النبي الله محمد ورسول الله محمد واليا ما عملوه به ما رضيوا عملوه بمحمد فقال له. قال بيث مثل القوم الذين كذبوا بايات الله مع انهم كذبوا ما هم يعني كانهم ما كذبوا ايه يعني انهم ما عرفوا هم كذبوا هم عارفين لانها في ايش يكتبهم في مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله يعني أكثر هذه نقطه من يعني من اكثر النقاط في بين انهم بحمره التوراة ثم لم يحملوا بها يعني, لم يعني لم يعملوا بها لان في التوراة لم يؤمنوا برسول يعني برسول الله محمد فهم عرفوا هذا الأمر ولا أي ولا آمنوا به يعني ما يعني كذبوا بهذال الذين كذبوا بآيات الله والله لا القوم الظالمين يعني هم إذا لأنهم عندما كذبوا هذا الشيء هم عارفين هم عارفين هو موجود يكسبهم عارف كذبوا النبي فهم إذا ما يعني يعني ما هم ببحثوا عن الحق ولا يشتغل الحق فما به أيه يعني كأن ما عبأ أمر منهم فالله ما عداه ما عدم ما عدم يمكن فيهم أشي أساليب للهداية والله يوفق بالهداية هم قد أشي عارفون يعني حكموا على أنفسهم بهذا الأمر وبستمرؤ أي جلاني لكم والله لا يهديهم نعم والله لا يهديهم إيشي من هذا الفعل هو ظلم لأنفسهم لأن بايعود وبار عليهم نعم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فهؤلاء لأن اليهود بيقولون إحنا أبناء الله واحد بقى. محنامه علينا. ولا هم عذب لنا. طبعًا. قال ها كلهم. إذا أنتم أبناء الله، إذا أنتم كنتم بأولياء الله، يعني أصحابه، وما عليكم شيء، وبي وبينعم عليكم وأنتوا إيش؟ ما يمكن يحكم سوء؟ قال إذا أنتم من النوع المود. كنتم بأولياء الله من دون الناس. دبابة يقول بلا أهم. ما بلا أهم يعني من دون الناس. الغريب إن اليهود يعني يعني ما هم مثل باقي الأديان. يشتوا ما بلاهم ولا, ولا يدخل غيرهم حتى يمكن الله يدخل في دينهم يعني كان لهم بلا شتوا معينة فقال إذا كنتم عندكم لكم أولياء الله وأحباه وحدكم من دون الناس كلهم إذن تمنوا الموت إذا وصدت تمنوا الموت لا يجلل إنه بقاش يدخلكم الجنة بقيت يدخلكم الجنة ونعيم دائما أنتم أحباء الله قال فتمنوا الموت إلا يعني قال الفطل بأنهم يتمنوا الموت قال إن كنتم أولياء يا أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إذا أنتم صادقين أنكم أولياء الله واحد باد فتمنوا الموت هباعضا بيفسرها تمنوا الموت يعني تمنوا في قلوبكم وما يعني ما متمنين له أبدا لأن خائفين من الموت يعني فلو... ما هم مقتنعين حين يقولوا إحنا أبناء الله واحد باد ما هم مقتنعين صدق يعني هم خايفين من الموت لأنهم بأيش باحصل لهم عجب بعد الموت فإذا قال ولا ولا شيء ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم ما متمن له بسبب إيش أعمارهم دارين إذن إذن ما بالله يعني إيش وكذب وانكار للإله يعني للحقائق حين يقولون إنهم ما منهم أبناء الله وأن الله بعينهم عليهم هم عارفين في أنفسهم ودارين أن الله يعني إنهم في في خفر وإنهم بيكذبوا بالحق فلذا قال ما يمكن يتمنونه قال بما قدمت أيديهم بسبب أعمالهم والله عليم بالظالمين عليم بالايه بالذين يعصونه وما يمكن يعني ما يمكن بهذا الامر مغالطه بعضا بيفسرها بالاعتقاد يعني يتمنوا بقلوبهم بعضهم بيفسر يعني الموت يعني يتلفظوا يتلفظوا بالموت، قال فاقول اتمنى الموت يعني بيحكوا فاقول اتمنىت الموت والله وليت والله اني قالوا كذا، ورجع ما حتناه يتلفظ بها يعني في هذا قرب من ناحية إن, إن باستر يقول لهم يعني لأن على تكتيرها بل تمني دو القلب باي يقول لهم إحنا بتتمنى إن قالوا تمنى ولم إحنا بل نتمنى وكيف با يدري يعني إنه بتحداه من الرسول قال فا تمنى والمس باي يشبه لو هو بالقلب وبس. بس باي إحنا بنتمنى لكن قالوا إن يتمنوا يعني يتلفظوا بتمني المس فلذا قال صلوات الله عليه وعلى آله قال والله لو تمنوا لو, لو تلفظوا بهذا كان حول هذا المعنى حديث يعني يعني كل واحد لغصه بريقه لغصه كل واحد منهم بريقه يعني لو واحد تلفظ منهم يعني قال والذي نفس محمد بيده يعني في معناها لو تلفظ بالتمني لغصة, لغصه كل واحد بريقه يعني انه من إحرام البريقه ذي ذي في خشمه إذن كان فيها اجاره ان معنى التمني هنا ايش يعني التلفظ هذا ال لكن ظهر ما ظهر الآية قلنا هي في الواقع ما ذكر التلفظ ولا ما بل ذكر التمني واثر التمني هو بالقلب. <تصفيق> في بالقلب. هي الاثنين قال ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم قال ما قال ما يتلفظون والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه يعني انتم مرضى يتمنى الموت ولا وانتم خائفين من الموت بل بتفعلوا اذيث صفيع الجثور من الموت تفعلوا ما تستطيعون جهداكم للهرب من الموت. فلذا قال تفرون هذا يبي يفر بيد يقوته في الفرار. هذا قال قول إن الموت قال قول إن الموت الذي تفرون منه فإنهم لاقيكم ما هو نافع قال باحتاج يعني ستموتون فإنهم لاقيكم هذا الموت. يعني لا بد لكم أن تموتوا. ما هو نافع إنكم إيش تهربوا منه. ثم بعد ما إيش تموتوا برجعوا ترجعوا ثم تردون إلى حال من الغيب والشهادة. هذه بإعلم كل أفعالكم هذه فعلتها بين الناس وذهفتها لحالكم ما غاب يعني الغيب قلنا هذه فعلها الإنسان يعني ايه يعني لا يحضره أحد والشهادة هذه فعلها الإنسان عند الناس يعني يعلم كل أفعالكم سواء تفعلها الحالكم في خلواتكم ولا بتفعلها بين الناس فينبئكم يعني بي ثم يردون إلى عالم الغيب والشهادة ويجعله عارف كل أعمالكم فينبئكم رجع يخبركم كل أعمالكم فينبئكم بما كنتم تعملون ورجع بعدها فيجي على حساب عقاب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البعض قالوا كان بيتهاونوا يعني المسلمين في عهد رسول الله بيتهاونوا في الحضور إلى يعني صلاة الجمعة والجمعة عاد لها مكانة خاصة بين الصلاوات فالله قال اوجب على الناس قال يا أيها الذين امنوا اذا نودي الاصفلات من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله اذهبوا الى ايه الى ذكر الله كأن اتركوا اي شيء يشغلكم عنها فسعوا يعني كأن بادروا الى هذا الامر وسعوا الفساعي كان في الشيء من السرعة يعني لكن بيقول السرعة ما تكون في المجيء السرعة في انك تتخلى عن كل شيء وتذهب ايه لصلاة الجمعة ف فسعوا إلى ذكر الله وذروا الباع حتى ذكر البيع بالذات لأن كثير ما الناس بينشغلوا بالبيع يعني بس وقت الجمعة الناس ببيعوا الناس بيشترون هذا قال ذروا الباع قال حتى يقولون نكدوا يعني قد أمر الله بترك البيع وأوجب ترك البيع أثناء إيش يعني أثناء عند يجيء المنادي ليه لصلاة الجمعة قال إذا إذا نوديا لصلاة يوم الجمعة نوديا يعني بالأذان حين نادي المنادي نادين لفرات الجمعة من يوم الجمعه من يوم الجمعة يعني بيبيين إذا يعني الوقت الذي ينادى فيه للصلاة الذي هو الجمعه الذي هو يوم الجمعة <تصفيق> ها؟ لا كان هو المعروف كانه في الوقت الذي يعني في عند فيها الجمع بيجمع الناس. هم بيقولوا في الواقع هو يعني كانوا بي بي إيه فنان ندار الجمعة ما كان بيحضر الاقلين وقت الجمعة يعني ربما اللي عزيف يسمع قال فساعوا إلى ذكر الله وذروا البيع قال أيضا فساعوا إلى ذكر الله أكيد أنت بس ذحين يقول إلى ذكر الله يعني إنه يروح واحد يجلس مع ذكر الله ما هو ما بلا يروح واحد يجلس جلس قليلة ويصلي ويخرج يعني انه يعني يحاول واحد يستفيد يسمع يسمع الى ذكر الله ويذكر الله يذكر شيء يتعلق بالله ويذكره يعني اجمع المعالم دي في يعني يسمع يسمع هذا الذكر وينتبه ويقول الخطيب ما هو مبل بعد ما يجي يحضر الخطبه ما يجي الله حين يكمل الخطيب امر المفروض ان يسعوا الى ذكر الله يعني انكم يعني تحاولوا انكم تذكروا ربي يعني تسعوا الى هذا الشيء النبي الخطيب يذكر الله فالصلاح أيضاً بيكون فيها ذكر الله تسعوا إلى هذا الأمر لجل إنكم تنتبهوا وتذكر الله معهم فسعوا إلى هذا الأمر ما هي إذن لابد من أيش يعني حال واحد إنه يعني يستفيد من الخطبة حال واحد يحضر الخطبة حال واحد يتعلم من الخطبة حال واحد يتعذي ويتعبر ويتأثر بها ويرجع إيش؟ يعني يذكر الله ويذكر ربي ويربي حلام قال فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذا فيصل لكم من البيع والإنشغال بأموركم الأخرى الصلاة هي أم أفضل لكم من حتى أفضل لكم بالنسبة للآخرة ما فيها كلام لكن كأن عبد يقول أفضل لكم حتى في الدنيا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يعني أفضل لكم ما قال ما بلا في الآخرة هو أفضل لكم إنكم تحضروا الصلاة لأن الأرزاق هي من الله والله الذي يرزق الناس إذن أفضل لك إنك تطيع اللي يرزقك فإذا بينبه قال إيه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض كما ثم الصلاه انتهت الصلاة. في الأرض وابتغوا من فضل الله هو فضل من الله إذا ابتغوا من فضل الله من فضل الله وذكروا الله كثيرا قال ايضا حين يخرج الناس من الصلاه يبتغون فضل الله كل واحد يعني يطلب من فضل الله رزق يتعلم كل واحد هاي كلها في الواقع فضل من الله قال فابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لكن وأيضاً لكن إذا خرج واحد من المسجد ويشتي يبتقي من فضل الله ينتشروا في الارض ويشتي يترزق الله أنه ما عاد إيش ما عاد يفكر في ربي عاد يذكر الله حتى بعد ما يخرج لأنه ما بالله فالجمعة بتذكرك بالله إذن ما ذكر الله بس بتذكر الله وانت خارج وفي السوق وفي المحل في أي مكان يعني ذكر الله كنت تكسروا من ذكر الله لا تقل لا تكسروا ذكر الله على على المسجد وبس فإذا قال فإذا قضيت الصلاة فأنت الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا كلوا اذكروا ما الذكر فيمكن تذكروا في أي مكان لعلكم تفلحون إذا جرت الفلاح والنجاح وإذا رأوا تجارة أو لهون يفضلوا إليها وتركوك قائمة سير هذا قال دي كانت يعني وسمع وسمت أعر عليهم من كان مكاني كما النبي بيخطب والناس إيش صلاة الجمعة وجاءت القافلة التجارية كان بتجيء القافلة ما هي بتقعد تغيب أشهر وكما وصلت قال كما وصلت وراي واقع ولا جربها خرجوا قال إيش استقبلوا القافلة وكل واحد يشتيء يسابق فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا وكذلك الله وإذا جابها بعضهم إذا جابها يعني سمع ما يعني له هناك ما الناس يعبوا ولا بيغردوا ولا بيطبلوا ولا بيسووا أي حاجة قال ايش يخلي على الصلاة يخلي الخطبه يرى ايش ينضم إليها قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ويخلاكم أن تقوم تختطب وحدا يعني ما هذا, يعني هذا ما من الدين قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة هذه عند الله أنكم تحضروا أفضل لكم يعني الأجر هنا في الواقع ما عند الله أفضل لكم من إيه من اللهو والتجارة والله خير الرازقين يعني والله هو دي هو الرازق وش يعني هو الرازق يعني أنك لا يعني حين تروح للتجارة عندك أنك جي لكي تحصل على رزقك الله هو الرازق بل هو خير الرازقين فأنت إذن أطلب رزقك من الله عندما تفعل هكذا تمتثل ما أمر الله تقوم يعني تحضر الخطبة وتسمع على الخطبة ورجعت فلي وبعد هذا ليش اسعى وبح يعني هالرزق وبلاه بارزبك بيجي لك رزق الله خير الرادين يعني ما الرزق ما بلنه يعني وقت هذا يعني كان أفضل لك في الرزق وفي كسب المال إنك تحضر الصلاة تحضر الصلاة وتسمع يعني الخطبة والصلاة فيقول والله خير الرادين هو في إشارة إن يعني إن الله هذي و والله حين جواه ذي بيرزق ما هو بيرزقك حين جئت بتمتثل وتق وتقدم يعني, يعني أوامر الله وتسمع الكلام الله هذا إيش حماس بالي إذا هو أفضل لك إنك إيش يعني حتى في طلب الرزق أفضل لك إنك تحضر الصلاة وتاجب وتهتم بها وتوضب عليها ورجع تروح والله بيرزقك. كل مفروض يعني يعني بيقول الواجبات والأشياء يعني المفروض أن الإنسان يقدمها على كل أعماله المفروض أن يقدم واحد الواجبات ويعني يلتزم بالواجبات ولا يفرط فيها ولا ويدري أنه إذا اهتم بها فإن إيش باجي فيها رزق لها أكثر إحنا قلنا لكم الرزق من الله فإن الإنسان بيهتم يعني براعي أوامر الله بيتق الله ويشتي طاعة الله وما يشتي سخط الله فالله بايكون معه فالرذاب يقول والله خير الرازجين يعني إذا أن تبقيتهم وتركتم الشيء الذي بتراه أن باجي أنفع لكم فأنا ذي بارجوب وأنا أفضل الرزق وانتو باتحصل على رزق إذا في يعني يعني ما مخرب عليه إنك إيش يعني يعني الطاعة أو الواجب ما مخرب يعني إذا فوتها إذا تركتها يعني بعضهم عندنا إذا إذا تركها إذا يفعلها مثلًا باتخرب على الرزق قال لا الرزق هو من الله والله بارجوك أكثر Il a